بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين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 111. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 112. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 115. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا